بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيِّمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ إن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 من خلق السماوات والأرض لا يقول إن خلقه العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء.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 ما تذكرون نعمة ربكم إذا استوئتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم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 بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملاء الذين هم عند الرحمن إنا فنآوَشِدُ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ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 Ila qal mutrafuha inna wajadna aabaa naa ala ummetin wa inna ala atharihim muqtaduun Qul awalaw jiktu kum bi ahdaa minna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 تعبدون إلا الذي فطرني فإنّه ساهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعته أولئك وأبائهم حتى وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 ناس أمته واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Walibuutihim abwabu, war surra'an alaiha yattakiu, wazukhrufa, wain kall dalik lama metaa al hayat al dunya, walakhiratu 'inda وَمَنْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُوا لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 الاخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ Al-Ladin amanu b-Ayatina, wa kau muslimin, wadaul Jannat an tum wa azwaj Zahbiu wa akwabiu, wafiiha ma ta'jthihil anfus, wafiiha ma ta'jthihil anfus, watalizul a'yun wa antum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 Fadarhum yakudu wa yalabu hattā yulaqū yawmahumul lathī yu'radūn Wawaw al-lazī fī s-samae ilah wafī al-ar'di ilah Wawaw al-hakīmul al-alīm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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون